يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاذى والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذين اليه تحشرون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 أولائك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الآذين